ليجاريهم كنت تظاهر ما فيهم فبدأت شخص آخر كي يتفاخر وظلنت أنا أني بذلك خستغنى فوجدت أني خسر فتلقى مظاهر Anna tustu kallidehu it love me my you will be me hey you will Oh,